دعاء التوسل بصوت الحاج أبا ذر الحلواجي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Allahumma inni asalukaa wa atojhu ilaaik binabi kanabir rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wa aleh ya abal qasim ya rasul Allah ya Ya Sye'idan dan Moulana, Inna Tujehna, wa Istajfa'na, wa Tawsalna bika ila Antara kedua-dua keperluan kita, Ya Wujudan, kepada Allah, Išfa' alna, kepada Allah, Ya ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا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 يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا حسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا جهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. al يا علي يا ابن موسى ايها الرضا يا ابن رسول الله يا حجه الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا رجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله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 <محمد> أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا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 والحصي الحسان والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا الحوائجك فإنها تقضى إن شاء الله وقل بعد ذلك يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم الى الله واستشفعتم بكم الى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله رسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهر